بوك تو نيخ انتخ تسعون تسعون الامر اثنين الامر اثنين سكير احلق ذقنك احلق ذقنك فاسيوصال اغتسل اغتسل كم يا واره شعرك مشط اتصل اتصلوا. اتصل أتصلوا. بخن. Ibede, Ibedeo Ibede, Ibedeo How up? Tawakaf, Tawakafu Tawakaf, Tawakafu Lost it Atruke hathah, Atruke hathah Atruke hathah, قل هذا قولوا هذا قل هذا هذا كوبت اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق Wees nooit brutal. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. Wees nooit onbeleefd. لا تكن أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. Wees altyd eerlik. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا ويس التايت ااردغ كن دائما لطيفا كن دائما, لطيفاً. كن دائماً, مهذباً. كن دائماً مهذباً. عد سالماً لبيتك Ood Saleman li bytek Pas jou op Intabih li nefsek Dier balek ala haalek ons gau weer Zorna marra tan uchra Fie akrabi wakt Zorna marra uchra Fie akrab wakt Besuk P.O.O.K vir die klankleurs en tekst.